ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا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 وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا على الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, فقاتلوا التي تبغي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى حتى اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا صح بََهَُا بِالعَدلِ وَأَقَاسِطُ إِ اللهَّه يحب المُقصِطين إِ مَ المُؤمِنونَ إخْوَتُ فَأَصْلِح بينَ أَخَوَيكُم وَاتَّقُ اللهَّه لَعلكُم تُرْرحمون يا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 فَوسَاقُكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثم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 والله بكل شيء عليم يمنن عليك ان اسلم قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض